الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللهم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقاه أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّهُ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى وَإِبَرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَلْ لَيْسَ إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاء الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أعوذ بالله مشتاجي. بسم الله الرحمن الرحيم سوره توه هم كسور جري النجمي أنا مره النجمي. ايه هذا رواتنا يلحد وكان من مراكم في السماوات لا تغني الله سبحانه وتعالى وتنجي وكان بضنا من مراكم مراك بضنا في السماوات مراك عاصف السماوات فقصوا عن لا تغني وين در ترين شفاعتهم ارجعوا للشيطان وحباينه ilaa ku waa subaaydi jireen salaaynaa ilaahay badan ku shagaas naanta iyo wahaas ilaahayga nabooshay aawraay shufaa aana waxa ugu leh baabinaa subhaanahu wa taaala waa suba qoriyay laga xaniyo dad dhimtaga waxii war lohaynini malaaiktaha ilaahay agtiisa ee fadliga badanayaan ilaahay caasi badanow aleh subhaanahu wa taaala سوى هؤلاء. محمد رسول كانه شفاعة لإسكالك كوبات وشفاعة العظم على الله. إسمحنا شفاعي كرو إلهي. مويدين كرو وحرق وضد إلهي وكره حكم ديم إلا أنتم سجود إلهي سبحانه وتعالى وله ملاحق كرو قادور. سؤال أو شفاعة طلب وعلاج شفاعة البايع. شفاعة طلب وعلاج بريعي. هذا الحديث صحيح دركوا سبحانه الحديث شفاعته. مرك قريازي يلك عن طي من حيث ريم بالي مرايت وان شفعاله وحترين إلا إلى إنه إدمار له روحه وشفعي عميل روحه أيه ويدى سنادق أنا أقول كلامي سنادق أنا أقول له أيه ويدى كاس روحه ولاي والروح مو وحده هوي ولاي كليج يرجع وكم بلدنا من مركن مرك بلدنا مرك جاسف في السماوات سماوات كقصه إن دقين لا تغني أو إن ترين أو إن دقين إلا أن بعد أي أذن الله إلى أنط مراية إدمعنا أشفع عن روح المو ينروح حين وين وليه سمحنا وترحل كي اللو شفعي أما عد شع وين وليه إدمو يشاء وروح الرحل كي يروح الضان إدمي إن الله شفعي مرايت الله شفعي أو غير داء الرحل كي يكبر هذا الرحل كي الله شفعي كريم أيه إن الذين كوه لا يملون عن سنين بالآخرة الآخر لا يسمون ويكون عوايا أي ملايكة ملايكة تصميات المنثى لدك مجد عيون مجد لدك بجودة جنب عليه سبحانه وتعالى هؤلاء سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعال. أي سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير وما الله أمص غنان بهم مجا عوج أي ملايكة كل مجا عابين تصميات المنثى أي لدك لدك مجد من علم أمص إن يتبعون ما يتبعون مرة عيان مركي ملايطوا قبل ريجين إلا الظن الملموين وإن الظن الملون لا يقني وحكماها من الحق حق حق, حق شيئ ملون وحق الله ويقول ترى مجل وقدو حق ما شيئا لقو روح ووح ملايين وحق هاي ملون ملاها سواء الله ويقول هاي مركي حقا حق يسلع حق ايه مجل وقسمها صدرت ان رسول الله عليه وسلم وعينا وكم قصة مرة حول مرايينا وهاي سبب مرايينا وحن رسول صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم مراهن إن كدجى ملو بعض وحن غبي أنصبه رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وقف سبحانه وتعالى ملو حق <تصفيق> حق وحن كما هو مركب كونا محيك قصة لأن مركيهم رعين مرايين رح يمددين عليه سبحانه وتعالى وما لهم وما سونان بهم جعوع قايم رأيت قبلكم جعابين من علم من علم ومرء يتبعون من حيث سؤل يينوا مايت وأيؤل يينوا قبله يتبعون ما يتبعون إلا الظن موي مفكر وإن الظن ظن ملون لا يغني من الحق حق حق حق يس كماه الشيام والحبق فعري النبي له محمد وصبر عمن توله لائط عيسى كجسلي وصبر بوالش معي وح وقصوان يروح وقاضي يروح فعل كجتسو عمن روح تولى كجتسلي دي عندك هنا قرآن كنجر أول نبي إلى الحياة الدنيا كعلى سبحانه وتعالى وروحه وكبر كوج السياوحه والسمانه هذا ليس إسكرا جتسو وحروحك ذلك الدنيا دون حياة الدنيا دون أيام مبلغهم وجارتان كودي يجول جار كودي العلم حاجة علمها أي كي يجول جاره والدنيا كطلب waxu ma daamnaash bahleeyay baraha wi yaraytu daad dadka gaalaha adduunka maanta jooga inuu ilaahay subxanahu ta ka waro ku waraa saasayna laakiin kuwan baa haa هذا القصد قالت مركز وإلى اسم الله يا يوم اسمه هذا يسير فرعون وكريه لعلي أبلغ الأسباب وكريه فاجعل لي السر ألوه ذلك الدنيا طرف ولم يريد إلا الحياة الدنيا الدنيا ضمنكو مبلقهم ويلقار كوذا من العلم علمك الدنيا كي يلقى لانا صلق بسوتها بتنبالي سبحانه وتعالى هذا القصد قالت مركزة هنا محاوة waxaa weeyahay in ay naqsaano hoos ilahay u waad subhanahu الله ta'ala haqun ala laasi rasulku allah yartafic ashaydu ma dunyaha ilahay wadaac ilahay waxa waajib ku ahbu rasul hadith muttafaqin inuu sa shay aduna kord isu qaadin ilahay wada jinaya rasul sallallahu alayhi wasallam haddii dajintiba طلبك أدونك بحسنين أو وكاس أو علمك أدونك أو برانيين سيأدونك الله الله الله الله صلوح الله صلوح أهلا وحيك قال المشي قدمي ذلك مولاكم يعلم إن ربك ربك هو ربك عالمه وجهي لمن روح ضلت لم يكن عن سبيله ودد إله الروح قرم مره يكرر لم يكن وهو إله عالمه وجهي لمن يتدار روحا ننصم سو يوقم الله عدقى عن سبحانه وتعالى إلهي باء aduun wanaagsan tahay oo baaxad leh ilaahay baa saar marxaati ka weli ilaahay ilaahay ma fi samawaat ka makhluuqada samada ku sagan wanaaf ilaard li yajia ilaahay wax makhluuqa u leh li yajia soo hawal mariin اخريه الهي بار سبحانه وتعالى مخلوق اس الهي سبحانه وتعالى وراهي الله سبحانه وتعالى حي مخلوق وينه وراهي او ابوراي ليجيه سوال مري الذين عصوا هو غالده فساقدها الهي عاصينه سبحانه وتعالى امانته سمينه وجيه سوال مري الذين احسنوا في الدنيا احسان كسميه الهي عاوديت بل حسنه الذين محسنين تواقول سنك الله سبحانه الذين كوي كوا iyay tani ma ween ka fogaanay kabaayilad mid dambiga kiisa waaweel walfa waxa xishood zinada waa kuwa ka fogaad ilaa lamad dambiga yaryar muhiin fasira badan badan baa lagu xisaali laakiin haddii la isku soo horooyo laawnku waa ka yar noocbaas xadii intaas oo fasir buu ku fasir waa ruumar dambigu ka dhacay hal maro ka bacdin aanu noqono لا صغيرة مع الإسراء ولا كبيرة مع الطوغ دنبي يرمجر هدل الله وضو لا تسكوى الضو وكوه هنا نياه وغروره سال رسوله الله عليه إياك ومحقرات الدنود فإن الله من الله طالب دنبي الله حق الله إلهي حق سبحانه وتعالى وحاجر المرض دنبي الله يرخياديني طالبه مركز رسوله تشبيه كبهة إمام الحمد غير كبه ولي حديث مركز رسوله وحلميه الروح دنبي الله دائما dad male cid la hadlayo wa safar haday ban dageeyay am quriyeelahay markaas ay nin walba wasaan raashin u karsan oo dawshadan bal aad meelo wuxuu la kaalay ingaas محسنين توا الذين يجتنون قائدون بتوا قوية كف قعدم والفوائح شواب كوزين هذا كف قعدم إلا الله مدين بغير يرمي ير هو يسجد عند جوكتين إن ربك رب واسع المغفرة دافيتان كيس وواسع الهوى وروج الطواد كان الهوى ودافع سبحانه وتعال هو رب جا أعلمك بكم إذنك. إذ إلهي إذن ك إذ واختي جيم ولايذن عجاي أنشاكم وإذا كعوراي و من الأرض أقول كأي أن كسم يصنهي كلكم من آدم وآدم من طراب الرسول صلى الله عليه وسلم فصح مكة أخذ بين يه ووحي جاهلي يكير الكير يوحي لأن هو بعدين يه ورا واحد رفع كفر دباع إلا الطقوس موين ما لوكر مجرو ولا خطر عليهم نور رسوله صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من طراب لما أن آدم بدك أو رنتين شو الملك لك dadka oo dhan gaaliya islaamba iyo meel u cadaan iyo kulli wax ay ka ogreynaynaa laga abuuray ka yimaadeen oo dhalay aadam iyo asuuka aadamna xagee ka yimid turaabin qaradaas u taayna tie u rubsubaan subhaanahu waa waxa loo xogaynaa ina rabbak waxa uu alaaydan qojifaa sidoo doonno maati gooyinkaan caloshu ma taayareeyeen caloshu yidhin jifteew in ruuxan caloolo iyo soomaliye jare markay laga reebo inagu ilaahay aadan iyo xawa masoomiyada caloolay feeraha saa laga soo bixiyow naga eeden ba laga awd dadka kaloonan waxa soomay hada nigu ilaahay ciis caloshu yidhin soomare inuu jifay ilay markuu carada idin ما فمعان دو ما في عنان دو ما محسن با ما مصير إلهي وعبيه وإذا أنتم الجنة تن في بطنه إلهي سبحانه وتعالى إذا وقت إذا أنتم من الجنة الله يدان خوّج الجيفة في بطنهم ما تكم هو يمكن عرشه مكذير إذا نتكررتم فلا تزكوا مرحمانين أنفسك روحه سماه سناهيو فلان بناهيو بعد ثقان الطقب بناهيو موين بناهيو موحد بناهيو عالم بناهيو كذا بناهيو دواب دقوا ويروح سعيد سامانو مريع إلا إذا كوك سماهنا وتع روحنا لسموه إسقريه اسمه فشروا عندنا اسمه شريه إلا إذا كيو تعلسماهنا وتع هل فلا تزكو أنفسكم نفتن حامان حطهرين هو إلا إذا أعلى من رب بمن روح اتقع إلا إذا سماهنا وتروح كعب سيرتقره إلا إذا يقانس عد كل هيسقريه إلا إذا كوك أفرع يتكور الذي كي تولى إلا كجت سلم إلا إنك ay caamta adana waxay dhaana ninkeedii jiray waridii uu qiray aadi kusoo dagtay oo maalintii uu rasuulka dhageysha ku taafaray aadi aad markaas wuxuu way waxa uu sheegay calaamadaas intaba ku gaal hooyeen baa wuxuu yiri maal qabeenow aha aadi yaruur tir badan boo eed xoro u badan yaruur badan boo markaas wuxuu yiri aniga kaabad baale naarta waa la warruu aya ku sheedaan uu doobsaday way u dhahan jannat galaysaa aragso sideegana oo waligaa dad badan ay arkeen anoo yar u beeyay joogay maqri jiray dadka ku sheekaysaa caadi ah loo yaqaano heerkaas ruuxnaar ka galay markaa saasar biijir maxay aray ruuxa saasar ku yiri ninkaas oo weligaa Ilaahay ku yiro wa heer dhaweey soo naar galaya markaa وش شيء يعلاق كافراني فرا وحاجة سوى أنت ولي والشروط بقصة أنت عايزي أنا جزء تبني هذا مخيلة بكل طبيعية بخور يعني تروح وعاجسي وما كده مكجوا أيوة وين هذا يصابته حتى من كطاي وعام وألس مهانا وتعرف في أفعال تكوار الذي كي تولى إلهي إنه فماي واطيع كجس أو عداد بحية قليلا وحي وأكده قريب كدي وها الدرجة هذا ما كده عيل eucaalinaad dhagaxa adag oo ana dhaaki kareen sida ruux eelka qodayntu dhaacday oo uu yimid oo isaga tagay sidoo kale uu gatae weeyay inta wuxuu uga bixiib uu jooji taruu ruux eelka qoday qodalkiis joojiyo waa cada qaliilan xaa furan ayo ka dib bayna xoolaha isii Allaah subxanahu wa ta'aala ri ma waxa aha aqtiisa cilmiga qeyb أما fow yara aad indow maraaqtiisa ma ka hadaa baxwe baxaylay fadliga sadaqad oo leedahay gurug yahay wakaa wakaa markaas ayaantii hore iyo marka hore علم الغيب فهو يسوي على غيب كم يوارك عمرهم يا رب من يعني الله وغورهم من يعني صحفة موسى نبي الله موسى صحفتي سي وحي قصر ناو وإبراهيم وحي صحفتي سي قصر ناو الذي إبراهيم كي وفا إلهي وحي وفراهه وضنه فيه لما يسترك كامل ياره ويدي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهون hawayra ta wax laga rabeey oo laga waayay man markaas ay ilaahay noo noqday saaxiib hoose bukad inna ibraahim ee waxa taqaddaray ibraahim khalila taaybaas uu yahay calaati subhana wa ta'ala wa ibraahim ma yaa luushay ku jira إن abslan wasiirad tan mid markii horay أخرى u xislay wasiirada ugu horreysay mid ka la culuskayd inaan la sii saarin wa ka yiri oo kala aday ada sababtu taatay ana wixii wadanka ka qaaday adu xoolaan taa lagisiir horma samian loo sheegay wa subhanahu wa ta'ala kaas wa ellays samian loo sheegay laysa inusan u aheyn walaheen leelansaan وأنسى الله صو الواحد نسى هذا يرتعو كل المرء رسولك مصواينه الصحابة مصواينه وحسمين جرياتك السلف كهذا إلهي ويرق الله إذا مجروا صدق الله يبدي هذا يوم بار رسولك ينور شيء يلا يروح الجالس على الطاولة وليس مين لوجه إنه صلى حين كإنساني إلا ما سعوه يسوي شقي سمويه وأنا سعيه عمل كيسه مين لوجه يسوي بي فتبدأ بيراعينه أركضون صاد مين سلبي ثم يجزاه إلهي سبحانه وتعالى وجزينا إياه الجزاء أبى إلي المرين إياه جزء كاميرا سامي أن لشين إلها اسمه كتبتين ساقو قرية نميلها موسى كوكسودي كويبريم كوكسودجي وأن سعيه صوف يرا ثم يجاه إله أبو المرين إياه الجزاء أبو المرن الأوفاء أوفره كاميرا وأنما إلى رب كرب جه حقي سوم ما أنا يا حقي سؤال إذا تقول ما ندوم كان أمورتي صارا حقيقة طمأينش إلهي سبحان وتعال ها قصي سووا ذروات وأنه إله ربك المُنتهى إلهي حجدي سأيوأ هذي منتوش اللي جو إنت هون يلا تجي روح والبق والتجي وإله الملك الجاهد وإلهه وأنه إلهه هو إلهه أضحك واقع كقص اللي روحه وأبقى وكان كان فرح والرقة قص اللي أنا كرر قصه هو فرحين وكان كان ملكته Oh, rouva, omerkailu, ei, mä sanoin, että tapahtui, vaan että hän on, hän on elänyt, äh, hän on jännä, hän on jännä, hän adaw arno arkayo ka barinaa tan tunaal gelayso xana wataala kuhi arjana inta janagri wiilay ka qosay waanahu ilaahay uu ilaahay ama من نطفة مني حجاد إذا تمن مرك كل شوال رحمك الله بالشباب ما هي دي إسكونيدك هل كمل كسبك هذه هل كمل جليسه أي لا يلا وعك قدرك سواح وين وياه لك يوم ثاقق وأن عليه وإلهي تشي سهر النش أطا عبورا على قراك كلام مرة واحد وياه دكت عبورا ياإخرق الصوب بهناك يواذنونك واحد اثنين مركلو وياه عبورا وأن وياه هو إلهي أغناء والروح كان غنيا مارنسية ودتك مارنسية وعقنا كان فقريا يو فقريا كريا رؤية غنيا هي غنياية الله كان فقيرا كا هي فقيراية الله فصر كاصل الله فصلي وعقال الله وأنه إلهي هو إلهي أغنى وكان روح وأغنى وكان رعليا نعباز بسالف الفصر رضي الله عنه أنتو غني واحد دانا قوى عيني ورسول صلى الله عليه وسلم لابا فلحا من أصلا waa fiisiga kafafan wa qanaacay allah ay ka imanay timir iyo xasanan sahay naso soo soo sala waxa liibanay waxa loo yiraahdaa kafaf muslim weey markaa waa rooh muumin oo ilaahay rumaysan kitabkiisa rumays markaas ilaahay wuxuu risqii أو أنت san ugu salaam badan u heli way maxaan sa u yeeli wokee diin ay waxa ilaahay siiyay uu روح ruuxa ay ugu وح dad ruuxa soo kala ila qarinimadu ma waxa badan naysa qaniyo ba ka tarteel carbi rasuul sallallahu alayhi wa sallam laakiin gaagina nafsada ruuxad haysta raaxada waa ruux uu waxa ilaahay siiyay ku qanacay qof kaas murug bu kunoor yahay marka damaan xasad bu bilaabayo in dadka إ oo waxa ay ka baabamaan هو saan رب الشعراء حد لا قايم عرفتكم إذا عاود كان أوريو إلهي واحد جاء أور وانه إله أهلك وها عادا الأولى عاد كهرباء عاد الأولى يعاد الثاني غير ثمودي غير عذبة فليج ويسكنوا ينلاط عاد سبهاين عايان حرج الترب بضن وثمودنا وها لغوا فما بقاعد كمرين هل رومان كهري لا بد قرب وقوم النوح هنا وها لغين قبل قوة كارو إنهم قوم النوح kaanu xayayeen humyow adalama kuwan oo dhan ilaayeen badan ka warramo daaliminta iyaga ka س waa taqayaa ka tirbadnaal ka qoqban nabi laayno intay uu leeyahay sanad 500 ee 1000 sanad 500 iyo 1000 san saada surad soo saarnaa waymaan marka xal wax u yiraahdo nimanka ugu gaalsan baa oo ugu duqyan sana uu kiir badan baahdo wa rasuulka oo ugu dhib badan baahay wal mutafikata kuwii la dabarreeyna ah waa ilaahay ba kor inta uu ka kaanay wax soo daayo wa qoomuludu dholkiintee goyo hawada la geeyo samadaagteeda la soo daayo tofoori wal dabar gadeeyna ilaahi subhaanahu wa ta'aala waxaan laga warreen kale baan ku dhacaybo alaale waxa dawladay maqaashaa wixii dawlad fa baye alaahay insaanka oo fa baye alaahay rabbik rabbigaan nucweynka samideebaad tabamaara kashakanaysaa nucweynka badan ee ilaahi uu ku siiyay subhaanahu wa ta'aala dad kashakanaysaa wali baa duu ilaahi muumin ka dhagay nucweyn weyn badaysaa أياس سجك كبر رئيسه واريس سبحانه وتعالى. كتبته وكمله. وأنا كله كتاب تي وأنا سجك نسخة صاحز على أزيفته قيامته. شيء بعد دويت. قيامته بعلى لا. مرة كتاب بسوي قريب مرق ليس الله ملك أو مصدر من دون الله إله سكيس كاشفة. نف فيدة كرتوا. وجان كرتو. دول قطة ذكرت إلهي كريم بأو عدك لموغ أكا صورة الضحة كسو المرين أكادو فيها وابدالله من عباسي وانا السيداسي هنا نوز كاقريان وقل له هذه والي عد موغ جبريل الموغ وقال نين محان الموغين عدك الواقوي لما رأيته وقفت البنية إيه أهل الصمد رسول كان هنا أهل, أهل نولك إيه حتى أهل الصمد مركز اسويدين هو يقول يقورن فاقبرن عن ساعته قال ما المس الرسول صلى الله عليه وآله علامات كريهة وصايا وصيير مر ليس أمصب نان لها قيامتها تدعو من دون الله إله وحده هنا كشفة دوار كقائد كرتوفين كرتاو دكتور جيسين كرتواي دواران تخلقوا ويكذبوا سبحانه وتعالى يعني خالق فمن هذا الحديث يبالي القرآن ككانهميات تعجبون الله يا بنتي wa tadhakuun markii la yidin akhraay meed qosleysaan wala tabkuuna oo ma hoyeesaan miya baalaha subhaanahu ta'aala gaaladi wara bisaa ku hay subhaanahu ta'aala saasona quraanka ku midan yahay marka la akhrinaayo تعجبون اللي يا بنتين أو تضحكون ولا تكون مأوى لسان مياه قرانك مركلهم تذاخين وأنتم يذنكو سامي دونه هاسيو رسول الله صلى الله عليه دون يذنكو هاسيو القرآن كما سأصل القرآن أقسم بالسماء وأنتم سامدون إنكم مشكورون وكسيجروا حسن فسجدوا لله إله يسجد ويعبد ويعابود اسم الله الرحمن الرحيم سورة القمر والسورة مكيها والسورة هذه ما كتب سورة دعاء كاملة اغترب القمر قالوا ما ربطنا برسولنا يكذب عن علاماتنا التص أنكم قالوا من الجزا هنا رسولنا علامات كأو رسول صلى الله عليه وسلم إله يكبر يوم تصير حكمات ضيحي qo lobo kala foolay qaabro ma ka qiye ayo kala foolay weey qeybna boortaas ay ta qeybna boort marka say ilaahay subhaanahu sidana u sheegay saneyeen waa ka sabella toosela sida qowmi saaliix oo kale ila waxa waynu qeyxay بوران ما كانا قالوا بيران ما قادك سأشامو كله ييجي سانويلس سانويلس وحول بعض لاتمادوا وإلا يوكسوا يعني سنة كله كبين لي عن أقوف إقتربوا دوحة دوادي أسعات القيامة وانشق القمر ضيح هنا وكبر الجحيم يا الله سبحانه اللهم النقض علامات القيامة اللي وادي يا وتعالى كان صور رسول كان صلى الله عليه وسلم ييجي بعثوا أنا وساعتي كاتين للافران صار بهو بعثوا أنا كفر الصهرون، أنا يا سعد وأنا سوبي عندك والله هذا فرسه لترتيبينا يوكرا، وواحد يربع لغيره من ذين وما الله رأي، لا والله فرسنا واحد يربيك الله رأي، سوبي هن تساور كملا هيد، علامات في قيامات، يقترب تسعة وانشق القمع. وين يروه هذاي أركان، نقول الله ينحوله قوان، كبينا أي آية علامات وين أو رسول عضينا إلها عود ديس يعرض آيضا ويكسجيت سنين، منعرف معيان، ويقولوا هيد هيان sihirun هذا كان waa مستمر mustamirrun oo qow سحر siir xooggan saahir sano inuu saahir yahay inuu badan si xoogsanay si wagaana bay dhahdhaay laba noqod waa dana siirta meel ka dadka ka yimaada wad ka wardama saas aan u aragna beelaay anaga dadna beeniye waxa loo lagu fasireeyay Jaahir ibn Jabri oo naxbaas و كذبوا إِلَهِ اله يا رسول كيسي كتاب كاي بيي و طلعوا و راعين اهواهم حاولوا و حي نافتو جچلای و كل امرن امر مستقر لياله داتكي سو سغناندون الجنه جنو سو سغنانن ار مستقر خير كي dadke shirk ee elka waa ay shirkana shirk iyo nar dheheli wala qajjam wallahi wali ilaahay wanku darxa qajjam waxa uu nilan ambay wararka xagooda ma ما warba wi wax xitaa qoraanka way warka uga rabiceeyti sii waxa ku san warka dhahaysan musdajar waan ton xaritaan joogso lagaga joogso xumaanta lagu wacdo xikmato baa utu xikmad qoraanka way xikmadaas iyo warka isaga oo kale ruu ilaah ragaa wax walba kaga joogo xikmado baa uta baalqa tuu xil ما تقول النور دقيتانكم فوق الطراي ده عن إله الرومان فوق الطراي فتولى نو لا ينحول الجيت عنا الحجوا صابر وماك جيت سله كسر نبقى يكوس يدعو ياري الداعي كي إلى شيء نكر فظيع شيء حن والنار حساب إله يرتز حالك قاملك قابر كذات قوي ياري ما كان ياري مر عليك بالون absaaroon aragaydo inooda waad bunaysan yihiin iyo xurujoon waay soo baxayaan meel aad taqorto xagooda kaan biyagood u mareysoo jiraadun ayay hoontu muntashiroon faafay oo xulka saa u kalfaray nalga dhewaa naqaan waxa sidoo u faafow waxyada ka la mid mawoon ba uu yar iyo mid ridaa شيء nukur buu yar ay shay fadiic oo xano aad iyo aad ay u dhibsanaayaan inuu nucibiin qashaan haaytan mid xoshoo sanu duleysan absaru yaqooduna way soo baxayaan midadaas quruxta xagooda kaan ma iyagood moodo jiraaduna ay xumo intashir saa isu dhaxgalay nad makhluuq moodiin xaalayeen ku degdegay والله يس بضنا صل عليهم بالله الصلاة والسلام. مول من كواخذوا نح. سول كانوا والسيف سينا. مجنون wa mad waalano wees dugjir wari waal lohange haddii waxa dayn wadi leelan tantayalno qatakunana neel marjuumi deku deexan kugu dilay jooji waxad noo sheegay qagaano noo sheegay 250 iyo 100 ilaa udintada uu gargaar ila uu gaalada ka eray gudasaas wada cawoo fa fatahna abu Ibraahim iyo Nabiyayno ee Nabiyayno Ibraahim iyo Nabiyayno Ciisa waxa ay Abu Bakar oo qalbi jilicsan ahaa ay waxa ay gaaladii la hadaan doonto saasad u galeys Nabiyayno Ciisa waxa ay sagnaa suratul Ma'in faftaxna baali waa la jeeyay markii oo fafaxna wan furay al maahu ku samada iyo على أمر أمر amrin amar dishay kukun aan qad qadiray oo ay loo qadaray ilaahay ba hore u qadaray lewidi bii sitay meel u dhaxaysa maree cirki iyo samada ee cirki iyo dhulka bii روحنا qabsadey yaa ku nool aan kar mar ilaahay laakin ruuxu noo ayu noolay waakuwa dadkii ilaahay ugu talagay doonbay ايه دوش من ماء يقول لكي نوالك فراء عيوانا كله إلا لغتك فالتقاوه كل فالتقا من الماء على أمر, أمر دوشيك وقد قدره الله قدره وحملناه نبي الله النبي وان حنبار على ذات الواحن على صفن الدون دوشي ذات الواحن لو هيه صحيه ودوسر هي مساميره يقول لنا ما دون باعيوننا إلا لنت أنك إلا لنت نبه الله سبحانه وإنه قرقنت جزءاً من سؤيل أول قط لم نتوف لؤلؤ قدي كانها كفر مزوجة كيلو كفر وانه يلا انه ايا لؤلؤ قدي صار لؤلؤ لو... ببي كوي كسر agaal ma sameeyaan dukufasilaa waajin siwayo doon waxa ugu horeeyaa nabi ilayno tisiyo wakaa inaga ilahay subxanahu halkaas uu ilayay ee inoo kaanay laga bartay walaqad taragnaha waa wixii ku dhacay dadkii qofnu waxa ku dhacay alaabtayga iyo digitaankayga sano noqday waxii looga day war ka jooga la haseeb ugu dhacay markay diideen ay digtooyeen walaqad yasarna لكن لا يبق ينف سمعناه وتعال سهل خلقه وح صعد اللوح روبرن كرمارو بينما كان الكود الس ك الله محب ذنكر وع قدرتك عليه القرآن إله يجوا ينادى الكيشوس كحب ذناء يساف قدرتك على سيمه الله أخيرا جاءه إله يروح وفده سمعناه وتعال لا حينه فضي يا لكن كيسان الله مصدر الوراء و shaxuun ha taaleenta wuxuu dheeray markuu aadan fasay walqadii sanan qoy wuxuu dheeray sahal min dalib ilm in fayu anu ku fasiri jiray warran ilm doonaha oo quraanka in la baro rooma jirayo ilahay ugu qaalnay waa saxu barunti toora quraanka jiclaanay oo weeyeenay ilahay ba fidayo oo ku dhaqmay oo baranaya majjeer oo rabeenoo jannada ku galo naartii فكيف سلابه كان هذي عذابه على عذاب الكيل والنذر يدقي الدليل إن أنه واكن سانوا ونو... أرسلنا عليهم تشو هذا فيهم دوائر سر سرنا دوائر دنل ولا واسس كثر في يوم النحس مالن باص واحد مالن يجى باص مستمر دوائر شاسو الجوت مالن ب... يجى باص واحد ويرى يقصودر نقط سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام الحصومة حرير تنزير لوك كقاسي الناس ضط كأنه محل مدافع والنخل جيت تمرها سلك يقيت الدم من قاعر لوك لا يجيب لوك أنت كجيس ويهولك جيس بيصير عنا يسوي مروح كم قيني أنت هسي ضايفش كتمرتها ولا هذه بارك كورا لجوينا ضط alla subhanahu wa ta'ala isna nucasan kuntun si'una dadka ayay dhulka ka siinay nee dhulka ay ka qaadsan kordhay u dhufan markaa ay ولا قد يسر القرآن للذكر فهل من مذكّر كذبت ثمود بالنود فرتمد وي بينين ديج ديول وحي لوغه دغي علابكي وي بينين رسولك ودغاي وي بينين فقالوا وحاي دهن ابا شرن ساسي جيس جيس بشر منا اننا نغامد واحدنا ولي با لا مهي كلييه نتمي ان بشر تاعنا اذن وقتي في دلالين بعد ما ان كسوغن هي وا سحولين مجرب مقطع من كل ما ورنا هذا ننكر كريه الرعا وحين أقول قياء وننكره أقول قياء من الوسوطجي الذكر قرآن ميا الوسوطجي عليه دشيس من بين نقول هبري هبري ما القبان كي ما راح ذي فلان يوك عزيق والنجمي ديهاي ميا ننكر دي. الوسوطجي واسع هذا القرآن على الرجال ما قيتان عظيم هذا الوسوطجي أبو جالي ننكر على له رون صبي الثقافي وكوين وغيري وكوين hawl caddee ku maddee kii baa lugu soo dayay quraanka calaahi duushisa min beenina anar isagoo na daxjay bal quraan lugu maslihi ku wayso kaddab wa been ban waxa ka beenbada العشر أو كبير سنو قاقد إن أنا مرسول ناقة حشبان دري إن فتنة حالة هاي متحان لهم يجروا طاعه نبيلا صالح على مركز له فرت قيهم سوق واستبر سكر حشاسن صادرين أي كعصرين ويديرن دور المركز على بابين وحير سبر سلبو عليه ونبيهم بحض لأن وش هكتها أنا الماء بيو قسمة أي طيبين طاي بينهم كل شبن أبتن لا كل يوم محتضر يو إمرئ مرة بيا إيمانه مرة عاني من خزيه تودي هل إلها يبقى كارداقي انتهى عاني هذا بذيء قرطك والله ما تدقش مرة كسامارين ليا بيا عب وهاشوا يدينه ما مارين هاشة عبيس عاني هذا مك إيمانه سام مرته ذي ما عن عيد ذي بمحام أن كفره إنه بالعاني يبراقدي يبفيري وهالإله زير أنا مرته وراء صويا هاشة وريبه لا يحس بيننا إحنا تيم جابين هذا رب طينه كرمين وكمان waana هل toom daro si manoo hadda dhareysa dagaxaan arooga dib rasoolow raacay oo togalay ilaahay bariyo misaa sidee uu noqday nicyadaas ay weliga ugu yarato aanaha tirada boo kul shirban abitaan kulliga muxtadar wala saaxiib haadir hayaayo mar ayaga ay mar mar haasho fanaadow wadaar min salif gaalkii weyna dagaalkeenan oo isagu ugu horeeyay ayaa shartay wuxuu magana ilaahay subxana wa taala tasca way dhawaaqeen saaxiib aan bay u dhawaaqeen asu salaalahu sallallahu alayhi sharira فكيف كان عذاب مرقص ثلاثة أيام من ثلبص تمتعوا في دارك من ثلاثة أيام فكيف سافوا كان عذاب جنوده إننا نب أرسلنا واندر عليهم دشوا صيحة قيلوا وحيدة كلها فكانوا حين غذين كهشيم المحتضر جود بربوريوك جود صمت غان الحراد واهره للدعنايو مركب بربوطي وضبصنه ساسو قينه حذرة وحراد الله نشين واحد بربوريوك وحرب بربوطي وكر واهرن تي جب جايبه بابا لو يستعمل نقطه عرو ساس النقطين باريواب كرتمن هالروالوين فكانوا الحين نقطين كاشيم المحتار سلا جابت بربرا وكار ولا قد يسرنا القرآن لذكر فهالمتكل كذاب هو بينسنج قوم اللودن بار من نذير بين دقيدي إن على نجو أرسلنا حاسما ارحم قدر الرجع إلا على اللودن لود اهل كسي يدك كسي موجين ولا بقاي وقت waqti asaror aleysa subaxudu qareeb akileey gori khasbiya ka badqad cineley waqti daaso walaaleey aleysa subaxudu qareeb subaxar bala gori naxna waa naxmeen wax riyo loo badbaadiye alle wuxuu yahay naxmataan weey oo ma cidina aagtana ka ahatay kalaaliga sidaas waa yaqtaala ida ulaa makhraj intiyo ilaahay ka uusada qaliiba farskoofay iyo aradku cuslaadana arinto hadka ilaahay makhraj koofay meelad ka baxdaadu cadeen ka saasna naji man shakar إِلَهِ ruha ilaahay runayoo ku shukriwaa amal fiican ee lugo digay ka doodeen way dhaan waxu kama ولا wala qadra wado inta qomay kaane walaahi qadra wado wayba عند ي في مرتدسي فضل ما صنع يومك حال سالك قدرتو سوء أبغى أو يهضان على كذا جن عمل حروب لهان له مركاسرة سبحانه وتعالى وجزير كله سعر إن ده لقط مره بوالله كله صرت أنت هذي بحسين يسا إن ده لقسه الداعي ما صنع وان بابين عيونهم إن ده هذي فهذو قويه عذاب ونوير مكث أنت كذا على بابيور لوكال الجوي ولقد صبحهم والله قد صباح وروقت فروحة كوة بريسة عذاب أو مستقر جوقت النظيم عذاب كما تقول هنا هو قصة النظر إلا ترتري ونقول لك حتى بضل قد أيو قصة النظر ألي سبحانه وتعالى تيب الحقال الوقب تيلي مستقر فذوق عذابي ونذري في الردمية ولا قد يصلان القرآن لذكرتها المتذكين ولا قد فرعون يدكيس وحاولوا أن يدكيد بأولي نبي وتمضى نقولها موسى الله وصادره كذبوا ويبيين بآياتنا آياتها كلها آيات مخلوقها سجال كائن لغلطينا موسى تسعة آيات بينات نسأل بن إسرائيل جاء وقالوا فرعون إن لازنك يوم موسى مسحورة فكذبوا ويبين بآياتنا كلها الرمان فأخذناهم وان قوانا أخذ عزيز متقلب على قبشة ذي وكره مقتدر الأعد وأودب لهم يرعو اللي بيجيره وكلاش يلو قوان كرة إلهي سبحانه وتعالى وحويه قرآن جدك ومدى النبض كن ولا يسكات لا جسم سو كل واحد سين فأخذناهم أخذ عزيز من قوانا مختدرين عاد ووبدان أكو فاركم ورايحون كل هنج أكو فاركم جالدين خير خير بدن من رايكم كونا بدن إلى صورشة اللي هلايو وقمنه عجوج الرج وقشة على العقاب في الزبور كتب تلحقه ما كتب إليه بريء واحد دونه سنصميء إن كبرى بعدين ولا وعليه سبحانه وتعالى كوع ووضوء يوم مرتين ما كتاب تذكره زمان إن عقاب أبركتي مسكوعة ستخير بنتي وعليه سبحانه وتعالى لا وضع منه من جستون ماكعقاب في الشويع معنون أم يقولون موحيلين نحن والنوج جميعاً دات بلنبا النهاية منتصرين وانسقر قارين وانا ازدفاعين مساصرين قال لهم يقول الجمع ويولون الدور عمر مخطاب رضي الله هذا هو ما نفهم الجنب إلا يوم البدر أن أركيبه قديمة صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتو عريش كيسا كصوا بحي لهي الجمع ويولون الدور مركز أنفهمين مركز أن أقاذب أيضا فهم السيوه الزامر الجميد دون قال الجمع جمعا نوان كان قرور صواه ويقولون الدور كجيران دون، بل ساعة وادون كتاس أو بدر يويح كل عين، بل ساعة وساعدة موعدهم يبه وراءه، وساعة ساعدته أدهى وحول بكوي داهي وبلاده دا ويل، وحول بئر كفر يعسون قحون، قيامة كور أربان وأمر وحول بك خرير خرير بذنا سعد حمام بذنا عليك بذنا أبو علي سمعنا وتعال، أدون جواز كن عين لكن بذنا بل ساعة موعد إيه ده كون واحد البقاء كأذى بدنه وأعماره كخدر إن المجرمين دم بليجش في دولارين بكل سوين والسعر ينارو ويبدي سينه بايعان هيك صابون قنعين نار قلا يوم ما نعلن بين نار تقل يسحبون الجيد في النار النار على وجود وجود ولهجدي يقالوا حلول دو قر الأمية ما صار سقرا النار سقرا لحنون كات تغوشة بر الأمية نعطيك موجود عجالة يا رب لا كل الشيء شيء كلي خرجناو بقدر قدر بنوع وحول وحول بقدر بولاه يكتسلاه وما عمرنا عمر كان نغو ما وحيدم كل عاية وحول وما عمرنا عمر كان ما إلا وحيدم بولين إلا يمرق وح أمر يهالمر الويع اللي وجر هالمرم وحاس وحول خلاص دواح اللي على جيه dahwalba wama amruna ma illa wahid hal marmooye kalam xilbarsariibo markaa ku dhacay markuu ilaahay aha u dhoo ilbilix kalamayl ولا ilbilix oo والله hanakna wallahi qadaxlanna waan halagney ashiyaac kun idinkoo kale faal mid dakeer war mid waan toomay oo dadka wixii ku dhacay ka waan toomay oo ka joogay meedin ku jira كان هلاجنة فعل مذكرين، وكله شيء، شيء كل يوم فعلوه أي سمايا في الزوي، كتب كتاب كي عمله لو شيء والباط سمايصي كتاب قاصف كسيوين، كتاب عملك كه لو قريه، وكله صغير مدير كل عمل يريه كبير مستدر ومستدرسين، عمل كام هيا هو هنا واحد سمايصا ركوب قريه وراغدة عمل كه لو قريه، هنا المتقيين تقيين في جنات بكل سوين جنات حياة ina igala doonan baad de xaqiiqo lahowa ay marka Alle wixii way ku dhex jiraan jeenday ku jeego biyallay ku jeena nahar biyall fi macaad sidan bay ku siway fi mekaan neel sidan runaha waa jannada inda في مقدس في مكان بقص بين سدق مكان حسن قرب بضنا وينك بضنا رم بضنا راح الغاضل وارم سووا هرم عند ملك الله مارج ملجه أكتي سووا البرف مفتدين أودا بضن والله علمن